الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زلنا معصفه المشبهة يقول المصنف رحمه الله والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغه لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية توقفنا عند قوله ولا يكون أجنبيا وهذا هو أحد الأوجه أوجه الاختلاف الصفه المشبهة مع اسم الفاعل فاسم الفاعل عامل معموله قد يكون سببيا وقد يكون اجنبيا عنه تقول مثلا زيد الضارب عمرا فهنا عمرا معمول للضارب وهو اجنبي عن عن عنه واضح الان لا يوجد ارتباط بين عمرو وبين وبين موصوفه الضارب اي بين موصوف اسم الفاعل بين زيد ولكن لو قلنا زيد الضارب ا, آ... <تصفيق> الضارب اباه فهنا يوجد رابط بين المعمول وبين وبين ما سبقه فهنا يكون سببياً ولهذا ابن هشام رحمه الله يقول في بيان السببي يقول نقصد به أحد الأوجه الثلاثة زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه فهنا الهاء حسن وجهه اي وجهه وجه زيد وزيد هو ماذا موصوف الصفه المشبهه إذن هي ماذا هي صفه لاحظوا جيدا هي ماذا هي صفه اين موصوفها هو من هو زيد معمول الصفه هنا الذي هو وجهه ماذا اضيف الى ضمير يعود الى الى ماذا الى الموصوف إلى موصوف الصفه المشبهه هي صفه لمن لزيد وزيد عاد اليه الضمير الذي ماذا اضيف اليه معمول الصفه المشبهه فحصل هناك ترابط ترابط واضح واضح الان فليس اجنبيا عنه ليس اجنبيا عنه بخلاف لو قلنا زيد واضح ضارب عمرا زيد ضارب عمرا هل عمر بينه وبين زيد علاقة لا توجد علاقة لا يستمر على ضمير أو قلنا زيد ضارب ماذا أباه الهاء تعود على على زيد فهنا سببي أما هنا فلا يكون سببين أي أجنبي عنه لا علاقة بين عمر وبين زيد هذا يسمى أجنبي إذا وجد ارتباط بين الموصوف ومعمول الصفه يكون ماذا يكون سببيا هذا فرق دقيق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل الصفة المشبهة لا بد أن يكون معمولها سببيا بمعنى أن يكون ماذا له علاقة مع الموصوف له علاقة ظاهرة لو تذكرون يشبه هذا الأمر مثل يشبه النعت السببي والنعت الحقيقي يشبه النعت السببي والنعت والنعت الحقيقي وقد ذكرته في الدرس السابق هنا يعني هنا زيد حسن حسن ماذا نقول عنها هي خبر لكن هي ماذا هي صفه في الحقيقه لزيد وصفه ثابته مشبهه لزيد هذه صفه لزيد لها معمول هو ماذا هو الوجه هذا الوجه اضيف الى ما يربطه بزيد أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير ماذا هذا؟ حسن وجهه هذا هنا إذن معمول الصفه أضيف إلى الضمير يعود على الموصوف مثال آخر نقول زيد حسن الوجه حسن الوجه من حسن الوجه الان الوجه هذا معمول لحسن او الوجه واضح لكن هذه ال ماذا هذه ال في موضع الضمير حين نقول الوجه وجه من وجه زيد يعني الارتباط هذا واضح لو حذفنا ال لابد أن نضيف الضمير مفهوم هذا لأن ال لا تجتمع مع الضمير واضح هذا لا تجتمع هنا ال مع الضمير لا يجتمع التعريفان تعريف الإضافة وتعريف بال هنا في هذه الحالة وبالتالي ال هذه ماذا كأنها الضمير حسن الوجه هذا واضح حسن الوجه اذا ال هذه كانها ضمير في موضع الضمير نابت مناب الضمير وبالتالي ارتبط ماذا ارتبط ماذا المعمول بماذا بالموصوف معمول الصفة بموصوف الصفة كان هذه الصفه ربطت هذا بهذا وبالتالي هو ماذا هو سببي هو ماذا سببي او نقول زيد حسن حسن وجهن حسن وجها لا لا دعنا من العرب هو وجه تمييز هنا واضح الآن إذا وجه تمييز لكن أين هو الارتباط وجه بزيد الضمير المقدر كأننا قلنا زيد حسن وجها منه واضح الآن إذن هنا ضامير مقدر بعد ماذا؟ بعد الوجه إذن دائما معمول الصفة المشبهة يكون سببيا لهذا قال المصنف رحمه الله ولا يكون اجنبيا قال ولا يتقدمها معمولها أي هذا المعمول هذا هذه الصفة المشبهة وهذا معمولها لا يتقدم عليها ابدا بخلاف اسم الفاعل اسم الفاعل يجوز يتقدم عامله عليه تقول زيد عمرا ضارب زيد عمرا ضارب اي زيد ضارب عمرا يجوز هذا اما في الصفه المشبهه فلا يجوز ان تقول زيد وجه حسن واضح لا هذا ذكرت فيما سبق ان اسم الفاعل يعمل فرعا عن الفعل اما الصفه المشبهه فتعمل فرعا عن اسم الفاعل واسم الفاعل يعمل فرعا عن الفعل فهي فرع عن فرع ولهذا لا تتوفر فيها كل صفات اسم الفاعل وبالتالي لا يتقدم معمولها عليها قال رحمه الله ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثانية تعين في المعرفة ويخفض بالإضافة أولا الآن شرع المصنف رحمه الله في بيان أحوال معمول الصفة المشبه بياني احوال او احكام صفه عفوا معمول الصفه المشبه قال يرفع وينصب ويجر او يخفض اذن له ثلاثه احوال الرفع النصب الجر قال ويرفع على الفاعليه ويرفع على الفاعلية نقول مثلا زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه أو نقول زيد الحسن وجهه واضح زيد حسن وجهه زيد الحسن وجهه وجهه قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال ما معنى الفاعلية أنه فاعل فاعل مرفوع ورفعه الضم الضهر على اخره وهو مضاف الها مضاف اليه هنا كذلك الابدال على ان حسن تضمنت ضميرا مستترا هو الفاعل والوجه يكون بدلا من من الضمير وهو وجه ضعيف هذا هذا وجه ضعيف ذهب به او قال به ابو علي الفارسي رحمه الله وبعضهم اما الجمهور فعل انه فاعل على انه فاعل لانه الاصل فلا نحتاج الى التقدير ودائما عندنا قاعده في التقدير اذا كنا بمنأ عن التقدير فلا حاجه الى التقدير هذا الوجه الأول زيد المبتدى حسن خبر وجهه فاعل هل فيه تقدير ليس فيه تقدير لكن الوجه الثاني مبتدا خبر فاعل ضمير مستتر وجهه بدل من الفاعل هذا فيه تقدير إذن الوجه الاول أقوى لهذا ذهب اليه جمهور جمهور النحويين قال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. وينصب على التمييز. ينصب على التمييز. التمييز لا يكون إلا نكر. زيد حسن وجهن. او خلقا زيد حسن وجها او خلقا وجها نقول فيها طبعا هذا مبتدا خبر وجها تمييز منصوب ونصب الفتح الظاهر على اخره لماذا بدا بالتمييز لانه اقرب وأقوى اقوى اما التشبيه المفعول به فلا يجوز ان نقول انه مفعول به لماذا لماذا قالوا مشبه بالمفعول به لا، لأن الصفة المشبهة لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي اللازم، واللازم ليس مفعول به، فهي تعمل عمل فعلها الذي اشتقت منه، فكيف تعمل؟ فكيف نقول انه مفعول به؟ نحن قررنا أنها لا تشتق مفعول به، إلا من الفعل اللازم والثلاثي كذلك، وهذا وجه فرق آخر لم أظنني لم اذكره بين اسم الفاعل وبين الصفر المشبه صفر المشبه لا تشتق الا من الثلاثي اللازم اسم الفاعل يشتق من الثلاثي وغير الثلاثي من اللازم والمتعدي ذكرنا الحمد لله اذا زيد حسن وجها فوجها نقول ماذا تمييز تمييز قال لاحظوا جيد ماذا قال وينصب على التمييز هذا الاول او التشبيه بالمفعول به إذن هنا يجوز وجهان في وجهان هنا يجوز ان تقول تمييز وهو ارجح ويجوز ان تقول ماذا مشبه بالمفعول به واضح مشبه بالمفعول به نقول وجهان شبيه بالمفعول به منصوب او منصوب على التشبيه بالمفعوليه او نحو هذا عباره كلها تقارب سياتي إذن هنا يجوز وجهان لو قلنا زيد حسن حسن حسن الوجهان زيد حسن الوجه الوجه هنا لا شبيه بالمفعول به يتعين هنا لماذا لان التمييز هنا لا يجوز وجه الثاني لماذا لانه معرف لانه معرف فيجوز فيه ماذا وجه واحد فقط هو انه شبيه بالمفعول بالمفعول به قال ويخفض بالاضافه ويخفض بالاضافه وهو الوجه الاقوى هنا حسن الوجه لانه لازم نعم نعم وهو منصوب هذا هو العلم فقط التشبيه بالمفعوليه لانه لازم فقط هو الآن منصوب سمع في كلام عرب منصوب فليس لو تخرج إلا أنه شبيه بالمفعول به هو وقع منه, هو وقع منه له لهذا وجه الوجه الفاعلية أقوى مفهوم لأن الحسن من الوجه يحسن وجهه لو استبدلنا حسن هنا يحسن وجهه فالحسن من الوجه وليس على الوجه مفهوم هذا ولكن لما سمع النصب فلا بد ان يخرج يخرج على مفعوليه لا يجوز لماذا لان الفعل لازم والفعل لم يقع على الوجه مفهوم الان وبالتالي لابد ان نشبهه فهو يشبه المفعول به ويشبه في ماذا في النصب فقط المعمول الذي ياتي بعد الفعل منصوبا هو ماذا هو مفعول هذا في الغايه هذا في هذا في كلام العرب هذا جاء بعد عامل بعد الحسن بعد حسن صفه مشبهه تعمل عمل الفعل وهي منصوبه ولا يكون الفاعل منصوبا فماذا نخرجها ليست مفعولا لوجود المانع الذي ذكرت فيبقى انها تشبه المفعول به واضح هذا هذا الذي يذكر العلماء على كل حال في قضيه هنا الحسن حسن الوجه لا أدري أنذكر هؤلاء ابن هشام يقول اللي معنون الصفتين مشبات ثلاث أحوال الرفع نحو مارت برجلين حسن وجهه رجلين حسن وجهه هذا واضح ذلك على الربين أحدهما الفاعلية متفق عليه وحينئذ فصفة خالية من الضمير يعني لا تشتمن على ضمير مستتر. حسن وجهه لماذا لأننا قلنا إن وجهه فاعل فلا يكون لي حسن وفعلان طيب قال نعم الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجز ذلك الفارسي الفارسي يقصد أبو علي وهو شيخ ابن جني وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب أي الأبواب مفتوحة الأبواب هي بدل من الضمير في مفتحة مفتحة هي الأبواب هذا الذي يقصده الوجه الثالث النصب فلا اما إما يكون نكرة كقولك وجها أو معرفة كقولك الوجها فإن, كانت فإن كان نكرة فنصبه على وجهين التمييز والتشبيه بالمفعوليه والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه هذا في أحد تخرجي الوجه الثالث الجر وذلك بإضافة الصفه إلى المعمول وعلى هذا الوجه على هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع عن الفاعلية هذه النقطة لم أذكرها ففي الوجه إذا قلنا زيد حسن الوجه حسن الوجه وزيد حسن الوجه هذا الوجه الخفض ووجه النصب اين فاعل الحسن نقول انه ضمير واضح هنا هو حسن هذا هو هنا مفروض يوجد يوجد فاعل حسن لانه ماذا يعمل عمل الفعل يعمل عمل فعل له هنا مضاف اليه وان كان هذا التخريج سأذكر لكم فائدة هنا في التخريج الذي ذكره أبي هشامون وهنا تخريج النصب حسن الوجه الضمير هو هذا فاعل مستتر نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو زيد حسن الوجه الفاعل تقديره هو قال وعلى هذا الوجه أي وجه الجر ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية هنا أقول على وجه النصب ظاهر على وجه النصب ظاهر أن الصفة المشبهه اجتملت على ضمير مستتر مرفوع على الفاعليه أما على وجه الجر هنا فالاولى أن يقال إن الوجه هنا الوجه له له الوجه اللي هو المعمول له وجهان الاول الفاعليه والثاني الاضافه فهذا من اضافه المعمول الى الى العامل واضح من اضافه المعمول الى الى العامل كاضافه اسم الفاعل الى ما بعده واضح تقول جاء زيد آه او آه هذا زيد ضارب عمرو زيد ضارب عمرو فعمر هو ماذا معمول لزيد وضيفه وضيفه اليه وضيفه اليه وكونك وكونك وكونك فقيها خير مثلا كونك فقير, فقير الكاف هنا مضاف إلى كون وهي اسم كان اسم المصدر كان فله وجهان كما يقول النحويون الوجه الأول الإضافة أنه مضاف إليه وهذا أقرب لأنه مضاف إليه ظاهر وجه الثاني أنه اسم كان والله أعلم إذن هذا فيما يتعلق بعمل أو الصفة المشبه. يقول رحمه الله يقول واسم التفضيل. وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكره فيفرد ويذكر وبأل فيطابق ومضافا لمعرفة فوجهان ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل بقي أسهل الأسماء التي تعمل عمل فعل ما يتعلق بها اسم التفضيل هو أسهل المسائل يقول رحمه الله هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة مشاركة والزيادة تقول زيد أكرم من عمر من عمر الآن هذه الصفة اسم التفضيل هذا أكرم يدل على المشاركة مشاركة إذن عندنا ماذا؟ هذا اسم تفضيل وهذا مفضل وهذا مفضل عليه هذا هذا أفضل من هذا واضح الآن إذن كل من زيد وعمر يشتركان فيما يدل عليه أفعل التفضيل او اسم التفضيل اذا اشترك عمرو وزيد في الكرم كل منهما كريم غير ان ما بعد اسم التفضيل يزيد على ما قبل اسم التفضيل في تلك الصفه اه عفوا من العكس من العكس نعم ما قبل اسم التفضيل يزيد على ما بعد اسم التفضيل في في تلك الصفه اللي دلت عليها اسم التفضيل واضح الان فقط الآن هناك مسائل تتعلق بأكرم فيما لا يتعلق في الإفراد وغير الإفراد زيد مفرد أكرم مفرد إذا ثنينا زيد هل نثني أكرم إذا جمعنا زيد هل نجمع أكرم هذه مساء تتعلق بهذا الأمر هل تتذكرون مصنف متى يعمل افعل التفضيل هذا أو اسم التفضيل متى يعمل عمل الفعل في مسألة واحدة فقط وهي مسألة الكحل وهي سهل إذن عندنا مسالتان في قضيه اسم التفضيل المساله الاولى في تطابقه مع ما مع ما قبله وعدم وعدم تطابقه وفي عمله اي في مساله الكحل فتابعوا معي الان يقول رحمه الله ويستعمل بمن ومضافا لنكره وبال ومضافا لمعرفه إذن لو أربعة احوال لاحظوا الحالة الأولى يستعمل بمن الحالة الثانية يضاف إلى نكرة الحالة الثالثة بال المعرف بال الحالة الرابعة مضافا لمعرفة خلاص الان الحالة الأولى كلها لها يعني وجهها لها أحكامها الأولى يقول يستعمل بمن استعماله هكذا تكتب ماله بمن بمعنى زيد اكرم من هذا معنى استعماله من عمرا يعني يكون اسم التفضيل مسبوقا بماذا آم يأتي بعده من هذه حرف الجر هذا من ويستعمل بمن طيب إذا استعمل بمن ماذا قال فيفرد ويذكر يعني أفعل التفضيح هذا اسم التفضيح هذا يكون مذكرا لا مؤنثا ويكون مفردا لا مثنى ولا جمع فتقول زيد أكرم أكرم من عمل أو أكرم من غيره الزيدان أكرم من غيرهما لاحظ أكرم تبقى كل نفسها الزيود أو الزيدون أف أكرم من غيرهم المسلمون اكرم من غيرهم لاحظ اننا جمعنا المسلمون هل نجمع اكرمون اكرم لا نجمعها انما تبقى مفرده هل نو لا نو هند اكرم من غيرها او من امره هنداني الهنداني مثنى هند اكرم من غيرهما الهندات او المسلمات اكرم من غيره غير من غيرهن واضح وهكذا يعني اذا كان من اذا جاء بعد اسم التفضيل من اسم التفضيل يبقى مفردا مذكرا مهما حصل ما قبله من لا يهم هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه مضافه لنكره اسم التفضيل يكون مضافا لنكره تقول مثلا زيد أكرم رجول أكرم اسم تفضيل أضيف إلى نكرة ماذا الحكم ما هو إذا أضيف اسم تفضيل إلى نكرة فيفرد ويذكر انهم ماذا قال هنا قال ويستعمل بمن هذه الحال الأولى ومضافا لنكره الحاله الثانية حكمهما واحد فيفرد ويذكر فنقول الزيداني أكرم ها رجال أو أكرم رجلين عفوا الزيداني أكرم رجلين المسلماني أكرم رجلين هند أكرم امرأة الهنداني أكرم امرأتين والهندات أكرم نساء إذا أضيف إلى نكرة لاحظوا جيدا أضيف إلى نكرة فيبقى هكذا مفردا مذكرا هند أكرم امراه خلاص طيب أو أفضل أو غير ذلك ومضافا لمعرفة اه عفوا وبال الآن أفعل تفضيل تلحقه أل ما الحكم أفعل تفضيل إذا لحقته هذا أل أفعل تفضيل تلحقه أل ها زيد ها الاكرم قال ف فيطابق ماذا يطابق ماذا يطابق ما قبله يطابق ما قبله يعني اذا كان هذا مفردا فهذا مفرد اذا كان مثنى فهذا مثنى اذا كان جمعا فهذا جمع اذا هذا كان مؤنثا فهذا ماذا مؤنث اذا كان هذا مفرغ وهكذا اذن فنقول زيد الاكرم الافضلان زيد او الرجلان الرجلان الاكرمان هكذا الرجال الاكرمان هند الأفضل افضل يطابقه في الافراد وفي والتظ... الافراد والتثنية والجمع اما تنيف يطابقه في الافراد والتثنية والجمع هند الافضل الهندان الافضلان الهندات الفضليات وهنا يجوز ان نقول هند الفضله وهند الفضليات الحال الرابعه يقول ومضافا لمعرفه إذن أفعل التفضيل يضاف حسين يضاف لمن لمعرفة زيد أكرم الرجال واضح قال ومضاف لمعرفة هذا أكرم أضيف إلى معرفة فوجهان يجوز المطابقه وعدم المطابقه فتقول زيد اكرم الرجال وزيد ها زيد اكرم الرجال هنا ما اكرم ماذا يطابق يطابق ما قبله لا تنسى لا يختلط عليك الامر إذن هذا مفرد هذا مفرد إذا ثنينا هنا نقول لاحظ الآن الزيدان يجوز الآن أكرم الرجال واكرم الرجال نعم إذن الزيدان أكرم مطابق لماذا لأن أفعل التفضيع أو اسم التفضيع المضاف إلى معرفة الزيدان اكرم الرجال طبعا هنا مبتدأ خبر مرفوع رفعه الألف لأنه مثنى ومضاف رجالي مضاف إليه إلي وهنا كذلك أكرمه هذا خبر مضاف رجالي مضاف إليه كيف نعم حذبت الإضافة الأكرماني أصلها تقول هند أفضل النساء وهند فضل النساء هذا كله افراد لان الهنداني تثنيه هند الهنداني افضل النساء وفضلى تثنيه فضلا فضليا النساء والهندات افضل النساء والهندات فضليات فضليات النساء وافضل النساء هذه الحاله اربعين اذا كان بعده من اذا استعمل بمن او مضافا الى نكره فيفرد ويذكر اذا اذا استعمل معرفا بالف يطابق ما قبله إذا كان مضافا الى معرفه فيجوز فيه الوجهان قال المصنف رحمه الله ولا ينصب المفعول مطلقا يعني اسم التوظيف ليس له مفعول ليس له مفعول به لا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا يعني اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل يعني متى يعمل عمل الفعل لا يعمل عمل لا يعمل اسم التفضيل عمل الفعل إلا في حالة واحدة وهي مسألة الكحل لماذا سموها مسألة الكحل لأن المثال مثال فيه كلفظة الكحل فقط أذكر المثال ثم أشرحه ما رأيته رجلا أحسن في عينه الكحل ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل من غيره أولاً لابد أن يسبق بنفي واضح وأن ياتي بعد النفي اسم جنس نكره ان ياتي نكره واضح وهذه النكره ياتي بعدها اسم التفضيل هنا في هذه الحاله اذا تحقق هذا الامر هذا اسم التفضيل اسم التفضيل وقع التفضيل فيه او في نفسه من وجهين وقع التفضيل في نفسه من من وجهين سأشرح ذلك إذا اذا سبق هذا ماذا اسم التفضيل إذا سبقه نفي لنكرة واضح في هذه الحالة يعمل اسم التفضيل عمل الفعل يرفع اسما ظاهر ما رأيت إذا نكر رجلا سبقها نفي ما رأيت رجلاً هذا رجل موصوف بأحسن ما رأيت رجلاً أحساناً في عينه الكحل الكحل فاعل لاسم التفضيل أحسن نقول ما نافية رأيت فعل وفاعل رجلاً مفعول به منصوب أحسن صفة لرجل مفهوم في حرف جر عينه اسم مجرور ومضاف, ومضاف إليه متعلقا بأحسن الكحل فاعل لأحسن كأنك قل ما رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه من عين غيره ما رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه من عين غيره إذن لاحظ أن اسم التفضيل أحسن عمل عمل الفعل الذي اشتق منه هو يحسن أو حسن فالكحل فاعل مرفوع ورفعه الضم الظاهر على اخره من حرف جر غيره مضاف مضاف هذه مساله الكحل سميت مساله الكحل لوجود المثال فقط لوجود المثال النفي مثله الاستفهام تقول مثلا هل رأيت رجلا احسن الكحل في عينه من غير من عين؟ احسن في عينه الكحل من غيره أو لا احب احدا الخير الخي... لا احب احدا ابعد في عم... ابعد منه الخير من غيره لا احب احدا ابعد هذا اسم تفضيل ابعد الخير منه من غيره يعني لا احب احدا الخير بعيد عنه من غيره يعني هو الخير ابعد الناس منه او الخير ابعد منه من سائر الناس هكذا مثال هذا كذلك صحيح لا احب احدا هذا نكر واضح احدا ابعد هذا صفه لاحد الخير ابعد منه الخير من غيره او هل تعرف رجلا احب الخير اليه من غيره وهكذا هذه مساله الكحل ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل من غيره هذا ينتهي هنا ما يتعلق باسم التفضيل يقول المصنف رحمه الله في شرحه في الحالة الثالثة المطابقة وعدمها وذلك إذا كان مضافا لمعرفه تقول الزيدان أفضل القوم أو أفضلاء القوم وكذلك في الباقي وعدم مطابقة أفصح عدم مطابقة أفصح لقول تعالى ولتجدنهم احرص الناس تجدنهم أيهم جمع أحرص مفرد وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة هذا وجمع جمع أكابرة نعم يقول هذه لم اذكرها يقول واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق العلماء اسم التفضيل زيد أفضل من عمري زيد أفضل من عمر ونحوها فإنه يرفع ماذا ضميرا مستترا ضميرا مستترا يقول أو في بعض المواضع في خلاب بعضهم يرفعوا به مطلقا فتقول مرتب أفضل منه أبوه انتهى لن يقول بابو التوابع نتركه ونرجيه الى درس النحل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك